الديك الذكي خرج الديك مع اولاده الصغار للبحث عن طهار صرح الصغار كثيرا لانهم بصحبه والدهم وقف الديك بين اولاده قائلا يا اولادي لا تذهب بعيدا عني حتى لا تتعرض للخطر فقد يكون الثعلب قريبا منا ويراقبنا وهذا ما كان فقد كان الثعلب الشرير مختبئا خلف شجره قريبة منهم يراهم ولا يرونه ولكنه لم يكن يجرؤ على الاقتراب من الصغار خوفا من سياح الديك منبها صاحبه لوجود خطر مع وظل مختبئا ينتظر الفرصه المناسبة وبينما كان الديكه وأولاده منهمتين للبحث عن الطعام نابشين الأرض باظافرهم ابتعد أحد الأولاد عن إخوته وأبيه دون أن ينتبه. وظل يبتعد ويبتعد حتى اقترب من الشجرة التي يحتاج اخلطها السعر قد اقترب عنه ناخد الاجيام بثمث وبدأ الصوت الصغير بالشراب استراح الفرح الصغير وركب مسرعا نحو مصدر الصوت. انقلب الثعلب على ظهره مسرعا ومتظاهرا بالموت والصوت الصغير لا يزال بين فتيل. اصرت لم أكن أعلم أن الشعلة تموت وفمها مغلق. انا اعلم انها تموت وفمها مفتوح وما ان سمع الثعلب ما قاله حتى فتح فمه على مصراعيه حينها سقط الشوك الصغير من فمه ورصدوا هاربين من امامه والديك يصيح باعلى صوته منبها صاحبا وما كان امام الثعلب الغبي الا الفرار والهرب. قبل ان ياتي صاحب الديك والبندقية تلمع بين يديه وعندما اصبح الديك وفراخه بامان صاحب الفراخ الصغيرة اما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الصوف الذي ابتعد عن أبيه واخوته اعتذر قائلا بدى الجيك ابنه الصغير وكان مسرورا أكثر لأنه لقن الثعلب درسا وحرمه من محاولة المسر والخداع معه مرة ثانية